وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وق و من بيننا و من بيننا وبينك حجاب فعملنا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه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 قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ